وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى وأوردنا بفضلك وكرمك ورحمتك حوضه الأصفى واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتف أثره إلى يوم الدين أما بعد فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة وزك الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الكريمة الطيبة على طاعته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 ولا من باب الثقافة الذهنية الباهتة الباردة ولا أقدمها هروبا من الواقع بل تصحيحا للواقع الذي تغافل فيه كثير من الناس عما هو آت وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب وقست فيه القلوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب وراح يفعل الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات وقد تناسى كثير من هؤلاء ساعة ويوما يعرضون فيه على رب الأرض والسماء ليقال لأحدهم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وأنا والله أعتقد أن القلوب ممتلأت بهذه القسوة ومن حرف الناس هذا لانحراف المزري عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا يوم انضعف في القلوب الإيمان بالله جل وعلا ثم باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر يصحح مسار الحياة الدنيا فمن آمن بالله وبكتبه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 وآمن به إيمانا صحيحا حتما ستغير مسار حياته في هذه الحياة الدنيا ليسعد بالدنيا والآخرة جعلني الله وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة لازلت أيها الأفاضل أتحدث عن العلامات الكبرى للساعة وقد حددها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر نتحدث ونتناقش فقال بأبي وأمي وروحي لأصحابه رضي الله عنهم ما تذاكرون بتتكلموا في إيه؟ بتتناقشوا في إيه؟ قالوا نذكر الساعة يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات يعني عشر علامات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب قال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم وقد توقفنا في الحلقة الماضية مع هذا الحدث المذهل المروع مع نبي الله عيسى وهو يقتل المسيح الدجال ليخلص الأرض من اخطر واشد فتنة عرفتها الارض من لدن ادم الى قيام ساعة اخطر فتنة ستقع في الارض هي فتنة المسيح الدجال وينجي الله المؤمنين بفضله سبحانه وتعالى ثم بفضل نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي سيقتل الدجال وقد وصف لنا سيد الرجال نزول عيسى وبين لنا المكان الذي سينزل فيه بل وحدد لنا نبينا الثوب الذي سينزل به نبي الله عيسى من السماء طب ذكرنا كنا بسرعة معلش بالرواية عشان نشرع في تكملة الاحداث حديث رواه مسلم وغيره من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق وقلت لحضراتكم بالامس ما كانش فيه منارة بيضاء في المسجد الدمشقي ما كانش فيه منارة بيضة ما بنيت هذه المنارة البيضاء يعني المئذنة البيضاء في المسجد الدمشقي بالجص الابيض يعني بالحجارة البيضاء الا سنة سبعمية واحد اربعين هجرية كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير الذي لانطقه لا عن الهوى يعني شيء والله يعني سبحان الله يملأ القلب بالايمان وبالحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل المنارة البيضة بمئات السنين النبي بيوصف لون المنارة عند المنارة البيضاء شرقية دمشق ينزل بين مهرودتين مهرودتين يعني بين ثوبين ممصرين يعني يميل لونهما إلى اللون الأصفر الخفيف ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين يا الله عيسى عليه السلام واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر يعني إذا أحن رأسه هكذا سقط من رأسه ماء قطر لا إله إلا الله وإذا رفعه يعني إذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ الله أكبر تحدرت منه أي سقطت منه حبات عرق كأنها اللؤلؤ الأبيض وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ قال فيدرك الدجال عند باب لد يا الله وقلت لحضراتكم بالأمس ما كانش فيه قرية اسمها لد أبدا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الآن قرية لد معروفة عند إخواننا في فلسطين أسأل الله أن يفرج كربهم وكرب المسلمين في كل مكان فيدرك عيسى بن مريم الدجال عند باب لد فيقتله يخلص الله الأرض من فتنة الدجال على أيدي مسيح الهدى عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام اسمع بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ليه قل فبينما عيسى يحدث قوما عصمهم الله من فتنته أي من فتنة الدجال الله أكبر أقوى باء ربنا نجاهم من فتنة الدجال ولم يفتنوا به وأقبلوا على نبي الله عيسى وسيدنا عيسى عملنة تكلم معه ويمسح على وجوههم الله يمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة متصور معاه الحديث بهذه الرقة وبهذا الجمال قوم نجاهم الله من فتنة الدجال مع نبي الله عيسى عيسى يمسح على وجوههم ويحدثهم بضرجاتهم في الجنة فبينما هم كذلك أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي الله عيسى فقال جل جلاله إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم أي لا قدرة لأحد على قتالهم فحرز عبادي إلى الطور الله أكبر هذا أمر من الله جل وعلا للنبي الله عيسى حرز عبادي إلى الطور يعني أنحوا بالمؤمنين الموحدين إلى جبل الطور يا الله على هذه الأرض المباركة المقدسة جبل الطور في أرض سيناء أسأل الله أن يحفظ, وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء الله جل وعلا يقول النبي الله عيسى بأنه أخرج عبادا له لا قدرة لأحد في الأرض على قتالهم ويأمر الله نبي الله عيسى أن يحرز المؤمنين الموحدين إلى جبل الطور بمعنى اخل الأرض لهذه القوة الجارفة التي خرجت يا الله من هؤلاء إنهم يأجوج ومأجوج إيه يأجوج ومأجوج دول بقاء دي علامة من العلامات الكبرى للساعة يا شيخ نعم مش أنا قلت لحضرتك الحديث الآن صحيح مسلم حديث حذيفة النبي بيقول لصحابة لن تقوم الساعة حتى طرون قبل عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج لا لا ما نعرفش حاجة عن الناس دي من يأجوج ومن مأجوج والكلام دي عم الشيخ انت بيجيبه منين ده قرآن وسنة قرآن الناس دول مذكورين في القرآن ايوة تبذكرنا بالآية الاول طيب قال الله عز وجل حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج دي آية في القرآن أيوة في صورة إيه في صورة الأنبياء راجع صورة الأنبياء ما نعرفش خالص حاجة عن يأجوج ومأجوج ما الأمة انشغلت إلا مرحمة ربي انشغلنا بأمور كثيرة أسأل الله أن يشغلنا وإياكم بطاعته ومراضيه إنه ولي ذلك والقادر عليه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون يا رب سلم من كل مكان ينزلون وينتشرون في الأرض وهم من كل حدب ينسلون اسمع رب العزي говорит بعدаков وقترب الوعد الحق شايف الاقتران دا؟ خرج يأجوج ومأجوج قرين على اقتراب الوعد الحق على قيام الساعة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين الله ما كناش نعرف حاجة عن هذا المشهد ولا عن هذه العلامات اللي انت عملت حدتن عنها دألك ليالي ما نعرفش عنها حاجة وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يقولوا إيه يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين نعم لأنهم أعرضوا عن القرآن وعرضوا عن كلام الصادق محمد عليه الصلاة والسلام الناس في غفلة شديدة جدا إلا من رحم الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي قلوبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله إن شغل كثير من الناس عما هو آت ولم يعد كثير من المسلمين في الأمة يعرفون شيئا لا عن يأجوج ولا مأجوج ولا الدجال ولا الدابة ولا الدخان ولا طلوع الشمس ولا ولا ولا لأننا ابتعدنا كثيرا عن منهج ربنا وعن سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعني حدثني كثير من إخواني وأخواتي بأنهم يسمعون مثل هذا الكلام لأول مرة لأول مرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من يأجوج ومأجوج إيه القصة دي وإيه الحكاية دي وإيه الموضوع ده خلي بالحضرتك لأن الموضوع في غاية الخطورة والله قرآن وسنة قرآن وسنة طيب الأول نعرف بس من يأجوج ومن مأجوج دول بشر ولا شياطين ولا جن مين دول أمتان من الأمم من الأمم من البشر نعم من بني الإنسان نعم من بني آدم نعم طيب ما اسم يأجوج ومأجوج الاسمان أعجميان الاسمان أعجميان كما يقول المحققون من علمائنا من علماء اللغة الاسمان أعجميان مشتقان من أجيج النار أو من الماء الأجاج مشتقان من أجيج النار أي من التهاب النار ومن الماء الأجاج والماء الأجاج هو الماء الشديد الملح أو الملوحة الشديد الحرارة مشتقان من أجيج النار وحرارة وملوحة الماء لطبيعة هاتين الأمتين الخبيثتين الشريرتين لهما طبيعة غريبة الإفساد والتخريب والتحريق والتدمير في الأرض ده كلام جميل لو رجعت كتب التفسير وكتب التاريخ ستقف على روايات عجيبة وستقرأ أخبار غريبة وستقف على إسرائيليات شحنت بها الكتب شحنا في شأن يأجوج ومأجوج وأنا أقول من يحترم عقله ومن يحترم علمه ومن يحترم التحقيق والدليل لا ينبغي البتة أن يشغل نفسه بهذه الخرافات والأوهام والخزعبلات والأساطير بل يجب علينا في مثل هذه الأمور الغيبية ألا نتكلم فيها كلمة واحدة إلا بدليل من كتاب الله أو بدليل من كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك تتكلم عن أمور غيبية ما فيش فهم جل العقل ولا مجل الأوهام ولا الخرافات لأنني كلما طالعت كتب التفسير وكتب التاريخ وجدت اخبارا عجيبة وقرأت روايات غريبة جدا يندى لها جبين التحقيق العلمي خجل وحياء فلا يجوز أبدا لعاقل فضلا عن عالم يحترم الدليل أن يجري وراء هذه الأساطير والأوهام وإنما يجب علينا فقط أن نستدل على كل كلمة من كلامنا أو أن نستدل على كل كلمة في كلامنا بآية من كتاب ربنا أو بحديث لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم طيب ما تيجوا نكتفي فقط باللثبت في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن يأجوج ومأجوج من يأجوج ومأجوج بعث النار نعم بعث النار لا مش مستوعبين اللفظة دي يعني ايه بعث النار خلي بالك من كلام النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا آدم الله أكبر رب العزة ينادي على آدم يوم القيامة والله اتخل بالك من الكلام ده يا آدم فأقول آدم لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك فيقول الله جل وعلا أخرج بعث النار سلم يا رب سلم يا رب أخرج بعث النار فيقول آدم يا رب وما بعث النار ما يعرفش يا رب وما بعث النار فيقول العزيز الغفار جل جلاله من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون يا رب سلم يا رب سلم يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك فيقول جل جلاله أخرج بعث النار فيقول آدم يا رب وما بعث النار فيقول الله من كل ألف تسعماء وتسعة وتسعون يا رب النبي عليه الصلاة والسلام يقول بمجرد ما قال هذا الحديث النبي يقول فعند فعندئذن يشيب الصغير مش ممكن طبعا من كل 1999 يروحوا جهنم فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد أينا ذلك الواحد من كل ألف تسعمية تسعة وتسعين لجهنم أينا ذلك الواحد من سينجو إذن اسمع ماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المزداة صلى الله عليه وآله ومن ولا قال أبشروا أبشروا بإيه خذ البشرة خذ البشرة من الصادق قال أبشروا فمن يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد الله. اللهم لك الحمد أن شرفتنا بالتوحيد ونسبتنا إلى محرر العبيد فجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس يا سلام على كرامة التوحيد وعلى فضل التوحيد بل وعلى كرامة أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم شوية خليك مع الحديث وهنرجع تاني الكلام ده لأن ده كلام في غاية الأهمية عشان ترفع رأسك الآن في زمن في زمن هزم فيه كثير من المسلمين هزموا هزيمة نفسية النكراء في الوقت الذي تفخر فيه كل أمم الأرض بتاريخها وبطولاتها ورجالها وأمجادها وأنا أقول والله إن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بل بجدارة واقتدار هي أمة نبينا المختار صلى الله عليه وآله وسلم تلك الأمة التي شهد لها ربها جل جلاله بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس وستظل أمة المصطفى خير أمة أخرجت للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ارجع معا الحديث النبي عليه الصلاة يقول أبشروا أبشروا ما تخفوش ما تقلقوش من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون يعني إلى جهنم عياذا بالله ومنكم واحد ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة لا لا لا لا استنع دي أصل أمة النبي هي الأمة رقم سبعين في سبعين تسعة وستين أمة أبل أمة النبي جبت الكلام دامنيا ما نقول لك كل كلمة بدليل بفضل الله لا نقول شيئا في مثل هذا إلا بدليل إما آية وإما حديث روى الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي وأبو داود وعبد بن حميد في المنتخب بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنتم أنتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى الله الله اللهم لك الحمد ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت أحمد لي نبيا يا سلام على الكرامة دي يا سلام على الكرامة دي ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي قال جل جلاله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أيها الموحد لله أيها المتبع للحبيب رسول الله ارفع رأسك لتعانق كواكب الجوزاء وقم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا واعلم بأنك أشرف إنسان على وجه الأرض بتوحيدك لرب السماء والأرض وبإيمانك بخير خلق الله في الأرض محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن ولا كرامة والله والله يا لها من كرامة ويا له من شرف أسأل الله أن يرقينا إلى مستوى هذا الشرف وإلى مستوى هذا الانتساب لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه اسمع النبي قال ليه إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا يعني كبر الصحابة قالوا الله أكبر الله أكبر فقال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا قال الصحابة الله أكبر فقال المصطفى في الثالثة إني لأرجو أن تكون شطرا أي نصف أهل الجنة وخلي بان حضرتك بقول لك ده أمة النبي نص أهل الجنة وهي الأمة المتممة السبعين أمة عشان تعرف الكرامة والمكانة لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون شطرا أي نصف أهل الجنة فما أنتم في الناس إلا كالشعرتي البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. في الكرامة لأمة الحبيب. في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر سرعة كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما قول الله في إبراهيم إنتو ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس عن الأصنام ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم الله الله على أصحاب القلوب الكبير الرحيمة وقرأ قول الله في عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فبكى الحبيب صلى الله عليه وسلم بكى وقال اللهم أمتي أمتي فقال الله لجبريل يا جبريل انزل إلى محمد فسلهم يبكيه وربنا أعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون فنزل جبريل إلى النبي الجليل ما يبكيك يا رسول الله قال اللهم أمتي أمتي يا جبريل فصعد جبريل إلى ربنا الجليل جل جلاله وقال يقول اللهم أمتي أمتي فقال الله لجبريل انزل إلى محمد فقل إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد, اللهم لك الحمد أنشرفتنا بالتوحيد وكرمتنا بالانتساب إلى محرر العبيد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه يا له من شرف ويا لها من كرامة إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك هذه أشرف أمة وأطهر أمة وأكرم أمة حتى الآن أيها يا أخي حتى الآن حتى في مرحلة الضعف اللي بتمر بها الأمة الآن نعم يا أخي أعي الواقع تماما بفضل الله جل وعلا إذا أردت أن تعرف كرامة الأمة وفضل الأمة فانظر إلى أمم الأرض لتعلم يقينا أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض أمة توحد رب السماء والأرض إلا أمة المصطفى من كان مؤمنا كمن كان فاسقة لا يستوون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار هذا محال هذا محال ارجع معه تاني اليأجوج ومأجوج النبي عليه الصلاة يقول أبشروا فمن يأجوج وماجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد وعشان حضرتك يعني تستوعب الطبيعة الشريرة الخبيثة لهذه لهاتين الأمتين ليأجوج ومأجوج أرجو أن تستذكر وتسترجع معي سريعا هذا الحوار القرآني الجميل بين هذا الملك العادل المؤمن الموحد ذي القرنين وبين أمة من الأمم المستضعفة التي ذاقت سوء العذاب على أيدي يأجوج ومأجوج خلي بالك كلا من القرآن قال الله جل وعلا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا نفس الكلام أكرره في يأجوج ما أجوج أكرره في ذي القرنين لو عدت إلى كتب التفسير وإلى كتب التاريخ لقرأت العجب العجاب في ذي القرنين وإلى آخره ولسنا في حاجة على الإطلاق لأن نلهث وراء هذه الأوهام والخيالات والإسرائيليات أقول لكم أيها الأفاضل ما ذكره القرآن فيه الغنى إذ لو علم الله جل وعلا أن الزيادة على ما ورد في القرآن سينتفع بها المؤمنون لذكرها ربنا جل جلاله فلنقتصر ولنكتفي بما ثبت في القرآن وبما ثبت في سنة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم هذا هو التحقيق والتقدير للدليل وللعقل وللعلم في آن ذو القرنين هذا الرجل الملك المؤمن الموحد العادل الذي نج الله عز وجل به أمة من الأمم أو أهل الأرض قاطبة قاطبة من شر جوج مأجوج إلى الموعد المحدد المعلوم الذي قدره ربنا تبارك وتعالى ليجوج مأجوج أن يخرج فيه خلي بالحضرتك منذ القرنين رجل ملك عادل طيب هو الإسكندر المقدوني كما تقول بعض كتب التفسير لا لا لا أبدا الإسكندر المقدوني فعلا بيطلق بذل قرنين لكنه يختلف تماما عن ذل قرنين الذي ذكر الله قصته في القرآن الكريم ليه لأن الإسكندر المقدوني المصري كان كافرا كان كافرا أما ذل قرنين الذي ذكر الله تبارك وتعالى قصته في القرآن فهو ملك مؤمن موحد عادل كما سأذكر الآن باختصار شديد في قصتي مع يأجوج ومأجوج ولذلك يقول الحفظ الكثير كثير كان ذو القرنين الملقب بالاسكندر المقدون المصري بعد ذو القرنين المذكور في القرآن بما يزيد عن ألف سنة بما يزيد على ألف سنة فلنقتصر على ما ثبت في كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل ويسألونك أن يسأل المشركون رسولنا عن ذي القرني ويسألونك عن ذي القرني قل وقل هنا التلقينية التي تؤكدوا أن قصة ذي القرنين ليست من عند رسول الله إنما هي وحي من الله تبارك وتعالى ونبينا فقط ينقل هذا الوحي للأمة بل وللبشرية كلها عن ربه جل جلاله قل سأتلو عليكم منه ذكرا ومن هنا هي التبعضية لن يأتي النبي بكل التفصيلات عن ذي القرنين فليس المراد ما اسمه وما شكله ليس هذا مرادا للنص القرآن على الإطلاق وإنما المراد فقط أن نأخذ العضة والعبرة من هذا الحوار البديع ومن هذه القصة من القصص الحق من قصص القرآن الكريم قل سأتلو عليكم منه ذكرة إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. عوز حضرتك تقف مع قوله تعالى إنا مكنا له في الأرض فالتمكين من الله إنا مكننا له في الأرض التمكين من الله لا يسود حاكم ولا يزول حاكم ولا تسود دولة ولا تزول دولة إلا بأمر مالك الملك وملك الملوك وأحكم الحاكمين ورب العالمين أو أعتقد أن في حاكم بيظهر في زمن من الأزمنة بعيدا عن قدر ربنا لا لا لا, لا. إطلاقا دا المسائل المقدرة قد يبرز ويسود حاكم من الحكام لا لشيء فيه هو لا لقدرة ذاتية فيه وإنما لقدر يريده رب العالمين جل جلاله خلي بالك من القعدة البيانية اللي بتؤصل هذه القاعدة الإيمانية التي يجب أن ترسخ في القلوب لا يسود حاكم ولا يزول حاكم ولا تسود دولة ولا تزول دولة ولا تنصر دولة ولا تهزم دولة ولا تمكن دولة ولا تباد دولة إلا بأمر أحكام الحاكمين قال جل جلاله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا ريت العقيدة ترسخ في قلوبنا وترسخ في صدورنا ما شيء في الكون يقعه إلا بتقدير مالك الملك ورب العالمين جل جلاله لا يحكم الكون دولة ولا يحكم الكون قوة أقصد من قوى الأرض أبدا بل يحكم الكون رب السماء والأرض جل جلاله وكل شيء في الكون لا يقع إلا بتقديره وحكمته وإن غابت عنه الحكمة فهي لا تغيب عن أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر اسمع ماذا قال ربنا إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا آتاه الله أسباب القوة والنصر والتمكين والفتح فأتبع سببا أخذ هذا الحاكم العادل الموحد بأسباب القوة وبأسباب النصر والتمكين لم يفرط, لم يفرط في الأخذ بالأسباب آتاه الله الأسباب فاعتنى بها وقدرها وأخذ بها وحولها في دنياه وفي واقعه إلى واقع عملي وإلى منهج حياة فكان أخذه بأسباب الفتح سببا من أسباب تمكين الله عز وجل له في الأرض بدأ مش حقف الموضوع مع القصة كاملة أنه ده محتاج يعني وقت طويل جدا لكن بدأ القرآن يقص علينا ثلاث رحلات لذل القرني هذا الحاكم العادل ثلاث رحلات له الرحلة الأولى اتجه نحو المغرب نحو الغرب مغرب الشمس وطبعا المغرب مش مغرب واحد للشمس ولا مشرق واحد رب المشرقي والمغرب رب المشرقين ورب المغربين فلا أقسم برب المشارق والمغارب لأن الشمس لها مشرق ومغرب بحسب بحسب الفصول ولها مشرق ومغرب بحسب المطالع ولها مشرق ومغرب بحسب رؤية الناظر الى الشمس اثناء الشروق والغروب فحتما اذا نظر الانسان الى غروب الشمس هذا المطلع او هذا الغروب يختلف بالنسبة للرأي بحسب اختلاف أماكن من ينظرون إلى غروب الشمس أماكن مختلفة أثناء الشروق وأثناء الغروب بالنسبة للمطالع بالنسبة لمن ينظروا إلى شروق الشمس وغروبها فالله تبارك وتعالى يحكي لنا قصة الرحلة الأولى لذي القرنين ناحية المغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة إلى آخر الآيات وبعدين الرحلة الثانية حتى إذا بلغ مطلع الشمس تجه إلى الناحية الأخرى ناحية المشرق تعال بقى الرحلة بتاعتنا التي ترتبط بموضوعنا بموضوع يأجوج وماجوج، وهي كانت ناحية الشمال خلي بلق من القرآن يقول ربنا جل جلاله حتى إذا بلغ بين السدين أقول من يحترم عقله وعلمه ويحترم الدليل والتحقيق لا يستطيع أن يجزم وأن يقطع بمكان السدين ه في كتب التفسير أقوالا كثيرة جدا لا تعنين على الإطلاق بل يجب كما ذكرت ألا يتكلم أحد في مثل هذه الأمور الغيبية إلا بدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ بين السدين بين السدين بين جبلين عظيمين وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا وجد قوما بعد هذين السدين لا يعرفون لغة الآخرين لا يعرفون لغة ذي القرنين ولا من معه هم قوم منغلقون على أنفسهم لا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم أذى وشر يأجوج ومأجوج ليه اسمع ماذا قال هؤلاء لذي القرنين لهذا الملك العادل الفاتح بيقول لهم إيه بيقول له قالوا يا ذي القرنين خلي حضرتك قالوا ياذ القرنين إن يأجوجا ومأجوجا مفسدون في الأرض إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا؟ يعني هل نخصص لك مالا بالقدر الذي تريد وبالكم الذي تشاء على أن تجعل بيننا وبينهم سدّ فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدّ حتى لا يعتدي علينا هؤلاء من المفسدين الأشرار واضح يعرض هؤلاء مالا على ذي القرنين ليبني سدا ليحول بين هؤلاء الأقوام المستضعفين وبين جوج ومأجوج المفسدين فرد عليهم ذو القرنين رد الملك الملك العادل القنوع قال ما مكنني فيه ربي خير أي ما أعطاني الله عز وجل من أسباب القوة والتمكين أفضل مما أعطاكم أو مما تعرض تعرض تعرض تعرضون علي الآن من المال ما مكنني فيه ربي خير ما أعطاني الله من أسباب القوة والتمكين خير مما أنتم فيه ومما تعرضون علي من أموال ما مكنني فيه ربي خير لكنه كان رجلا عبقريا وكان إماماً وحاكما فذا اراد ان يوظف هؤلاء وان يجعل منهم طاقة منتجة فقال لهم ذو القرنين فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما يعني اجعل بينكم وبين جوجا ومأجوجة ردما اي سدا منيعة يعني بلغة العصر اراد ان يقول لهم التخطيط الهندسي الهندسة الإنشائية والمعمارية وتمويل هذا المشروع الضخم عندي انا انا متكفل بهذا التخطيط الانشائي والتنفيذ والتمويل عندي بس احنا محتاجين منك الايد العاملة شغل هؤلاء فاعينوني بقوة امدوني بالايد العاملة اجعل بينكم وبينهم ردمة وبدأت المرحلة الاولى من مراحل هذا المشروع الضخم فماذا قال؟ قال آتون زبر الحديد زبر الحديد يعني قطع الحديد طالب منهم من من هؤلاء الأقوام أن يحضروا له قطع الحديد بصورة ملفتة أو بصورة كثيرة فأحضروا له بالفعل كميات كبيرة جدا من الحديد وأمرهم أن يضعوا الحديد بين هذين السدين بين هذين الجبلين العظيمين عاوز حضرتك تتصور كميات ضخمة جدا من الحديد حتى سوى بين الصدفين يعني اصبح الحديد مسويا لقمة هذين الجبلين جبل وجبل بينهما ممر امر ذو القرنين هؤلاء ان يضعوا قطع الحديد فوق بعضها حتى ساوت قطع الحديد قمة هذين السدين او هذين الجبلين حضرتك متصور طبعا مع المشهد طيب دي المرحلة الاولى مرحلة التانية امر بان يوقد نارا تحت هذا الحديد وعاوز حضرتك تتصور حجم النار المتأججة تحت هذه الاطنان الهائلة من الحديد حتى ينصهر هذا الحديد بين هذين الجبلين فانصهر الحديد تبدأ المرحلة التالت مراحل المشروع امرهم ان يحضروا له نحاسا نحاسا مذابة وأمر بصب النحاس على الحديد فتخلل النحاس في هذا الحديد وأصبح سدا قويا منيعا وبذلك يكون ذو القرنين قد سبق الهندسة المعاصرة وعلماء الهندسة المعاصرة في استعمال الحديد مع النحاس لزيادة الصلابة والقوة والشدة والمتانة وبنى هذا السد المنيع بين هؤلاء الأقوام المستضعفين وبين جوج المفسدين حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخه حتى جعله نار قال آتوني حتى إذا جعله نار قال آتوني أفرغ عليه قطرة أي نحاسا مذابة خلي بالك شو القرآن باب يقول إيه ظهر يأجوج ومأجوج أرادوا أن يخرجوا ليجتاحوا اجتياحهم المعهود المعروف في هذه الأمم فوجدوا هذا السد المنيع الذي حال بينهم وبين ما يجتهون شو القرآن يقول إيه يا الله قال الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة يا الله أشد أن القرآن كلام الله فما استطاعوا حذفت التاء وبعدين اثبتت التاء في الكلمة الثانية فما أي أن بدون التاء والتانية وما استطاعوا اثبتت التاء وما له نقبة يا الله على القرآن وعلى حلوة القرآن وعلى جمال القرآن وعلى السعادة اللي يشعر بها من يفهم القرآن فما اصطاعه حذفت التاء ليه يا إخوانا التاء هنا كما قال علماء اللغة هي تاء الخفة هي تاء الخفة حذفت التاء للتخفيف لتتمشى مع السياق القرآني لأن التسلق على هذا السر يحتاج إلى خفة فجاءت التاء حذفت التاء للقفة ليتناسب هذا مع السياق وكأنك تستشعر وأنت تقرأ الكلمة أن عينك ترى فعلا يأجوج مأجوج وهم يتسلقون على هذا السد لكنهم يفشلون المرة بعد الأخرى فما استطاعوا أن يظهروه شايف التاء لما تحذف تعمل إيه في القرآن سبحان الله طب النقب بقى وما استطاعوا وما استطاعوا له نقبة هنا هي تاء الثقل تاء التشديد تثبت في المرة تانية لأن النقب لأن الخر محتاج ألة ومحتاج حفر ومحتاج رجال ومحتاج جهد ومحتاج عرق ومحتاج وقت ومحتاج صب يا الله فتثبت التاء في الكلمة الثانية لأنها تتناسب مع الثقب الذي يحتاج إلى جهد وإلى وقت وتحذف التاء لأنها تتناسب مع التسلق الذي يتطلب خفة معينة لكنهم يفشلون في هذه وتلك حتى يأذن الله عز وجل لهم في الخروج طيب ما عليش حرج على يأجج جوج؟ لكن هقف بس مع ذي القرنين حينما رأى هذا السد المنيع الذي عجز يأجج ومأجج عن تسلقي أو عن نقبه عشان يثبت حقيقة إيمانية على اليأوي فيقول إيه قال هذا رحمة من ربي الله قال هذا رحمة من ربي شايف القائد يا أخي الفذ الذي وظف الطاقات توظيفا بديعة وهذه سمات القيادة الفذة وظف الطاقات توظيفا بديعا واستغل طاقات القوم استغلالا عالية استغلالا عالية وما أحوج الأمة إلى هذا الفهم الآن في كل من يقود في أي موقع كان وفي أي مسؤولية كان فما أكثر الطاقات في الأمة وما أعظم الشباب الذي يود أن يبذل الآن أي شيء لكنه يسأل فقط كيف السبيل وأين الطريق ما أحوج الأمة إلى سمات هذه القيادة الفذة في كل مجال من مجالات هذه الحياة وفي كل مكان من أماكن المسؤولية لم يتملك العجب والكبر والغرور ولم تسكره نشوة هذا التمكين وإنما قال قال هذا رحمة من ربي شيء فكر قارون كان بيقول إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي لكن هذا الرجل يقول قال هذا رحمة من ربي الله وبعدين دب يبرز عقيدة التوحيد من آلاف السنين في أن هذا السد ما أقيم إلا بأمر الله وسيدك بالأرض دكا ليخرج يأجوج ومأجوج في الوقت الذي يقدره الله جل وعلا اسمع القرآن قال ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي يا سلام على إيمان ذي القرنين ده الرجل مؤمن بعقيدة التوحيد وبعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام في خروج جوج ومأجوج كعلامة من علامات الساعة كحدث من أحداث النهاية فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا طيب حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدا بينسلون هيخرجوا إزاي بقى النبي بوصف وصفا دقيقا لخروج القوم السد موجود أول فتح في السد ده يا إخوانا بدأ في عهد النبي يا ربي لا لا تاني معليش بالراحة بتقول إيه بقول لحضرتك أول فتح في السد ده بدأ في عهد النبي إيه الدليل ما البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزع وفي رواية استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من ليلة من نومه فزع وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه بأصبعيه السبابه والإبهام فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصبعي السبابة والإبهام شايف انت الدايره دي او الحلقة دي ده الردم او الفتح اللي فتح من ردم يأجوج ومأجوج في عهد النبي فتح اليوم من ردم جوجا ماجوجا مثل هذا وحلق بإصبعي السبابة والإبام فقالت زينب يا رسول الله أنا هلكو وفين الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث والله العظيم كثر الخبث قال الصادق نعم إذا كثر الخبث خلي بالحضرتك رواية تانية في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان وغيرها من دواوين السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيخرج يأجوج ومأجوج فيحفرون فيقول حتى حتى يكادون يرون شعاع الشمس حتى إذا كادوا يروا شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله عز وجل أشد ما كان فيأتون في اليوم التالي فيحفرون حتى إذا أوشكوا أن يروا شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا يعني السد يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أراد الله عز وجل لهم أن يخرجوا قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى قال النبي فيستثني يعني يعلق الأمر على المشيئة فيعودون في اليوم التالي فيرونه كما تركوه يعني لا يعيد الله عز وجل هذا المكان الذي حفروه بل يرونه كما تركوه على حيئته قال فيحفرون فيخرجون فيخرجون من كل حدب ينسلون رويت النواس بن سمعان في صحيح مسلم فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشرب أوائل يأجوج مأجوج ما في الماء من ما في البحيرة من الماء فيقول آخرهم كان بهذه ماء كان بهذه ماء يقول النبي عليه الصلاة والسلام طبعا في الرواية التي ذكرتها عند الإمام أحمد أصحاب السنن يخلي الناس ليججوا ما ججر الطرق لا يستطيع أحد أن يواجههم ولا أن يجابيهم ولا أن يقاتلهم ولا حتى نبي الله عيسى فالله جل وعلا يقول كما ذكرت في أول حلقة إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم أي لا قدرة لأحد على قتالهم فحرز عبادي إلى الطور فيلجأ نبي الله عيسى وأصحابه من المحدين إلى جبل الطور ويطرق الناس الشوارع والطرقات إلى جج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ينتشرون في الأرض اسمع ماذا قالوا كما في رواية مسلم انظر إلى فجرهم وكفرهم يقولون قتلنا أهل الأرض مفيش حد في الأرض فلنقتل أهل السماء يا رب سلم قال النبي فيصوبون نشابهم أي سهامهم ونبالهم إلى السماء وكانوا يقاتلون أهل السماء يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيرد الله عليهم نشابهم أي سهامهم ونبالهم مخضوبة دمى ليزداد فتنة يعني تنزل إليهم الشهاب النشاب يعني السهام أو النبال مخضبة بالدماء فيتصورون ويعتقدون أنهم قتلوا أهل السماء كما قتلوا أهل الأرض قال فيردها الله عليهم مخضوبة دمى ليزدادوا فتنة فيقولون قولتهم الخبيثة قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء ولا حول ولا قوة إلا بالله قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فتنة إيه الحل ما العمل فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه أي من الموحدين من أبناء الطائفة المنصورة من أمة سيد النبيين فيرغب نبي الله عيسى أي فيتبرع نبي الله عيسى إلى الله جل وعلا ويتضرع إلى الله مع نبي الله عيسى الموحدون من أمة سيد النبيين يضرع إلى الله أن يخلص الأرض من شر يأجوج مأجوج من هذه الفتنة الحالكة الأخرى فيستجيب الله جل وعلا دعاء نبي الله عيسى ودعاء الموحدين معه من أمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم اسمع ماذا قال الحبيب الصادق قال فيرسل الله عليهم ال أي على يأجوج ومأجوج النغف إيه النغف دي يا عم الشيخ محمد النغف دود صغير دودة صغيرة بتخرج في أنف البعير فيرسل الله عليهم النغف فيها الله اللي كانوا بيقولوا من شوية قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء انظر بماذا يهلكهم رب الأرض والسماء بالدود دودة صغيرة جدا قال فيرسل الله عليهم النغف أي الدودة فيجعلهم فرسا أي قتلى كموت نفس واحدة سبحان الملك سبحان الملك إنما أمره إذا أراد شأن أن يقول لو كن فيكون فيرسل الله عليهم النغف أي الدودة فيجعلهم فرسا أي قتلى كموت نفس واحدة تمتلئ الأرض بزهمهم ونتنهم لحوم ضخمة جدا أجسام ضخمة جدا قتلوا فتمتلؤ الأرض بالنتن لا يستطيع أحد أن يشم هذه الرائحة فيرغب نبي الله عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأسكى السلام نشهد الله أننا نحب نبي الله عيسى ونؤمن به كما نحب نبي الله محمد ونؤمن به صلى الله عليه وعليه على محمد وعلى عيسى وعلى جميع إخوانهم من النبيين والمرسلين فيرغبوا إلى الله نبي الله عيسى وأصحابه أي من الموحدين من أمة محمد أن يتضرعوا إلى الله عز وجل بالدعاء أن يطهر الأرض من زهمهم ونتنهم اسمع ماذا قال الصادق المصطفى قال فيرسل الله عليهم طيرا طيرا كأعناق البخت والحديث في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان الطويل البخت نوع من أنواع الجمال الخرسانية تمتاز بطول الأعناق قال فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحمل أجسادهم فتطرحهم حيث شاء الله تبارك وتعالى ثم يرسل الله عز وجل مطرا فلا يكن منه بيت مدر ولا وبر يرسل الله مطرا غزيرا على الأرض اسمع النبي له فيجعل الأرض كالزلفة أو كالزلقة أو كالزلقة أي كالمرآة الصافية الشديدة الصفاء والبياض ويقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك الله أسعد فترة حتمر على الأرض من يوم أن خلقها الله إلى قيم الساعة ردي ثمرتك وأنبتي بركتك أنبتي ثمرتك وردي بركتك للأرض النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه الديلمي والضياء المقدسي بسند صحيح من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح الله طوبى لعيش بعد المسيح طوبى لعيش بعد المسيح يأذن للسماء في القطري ويأذن للأرض في النبات حتى لو بذر أحدهم حبه على الصفاء أي على الحجر الأملس لنبت الله أكبر لنبت خلاص زمن البركة زمن البركات وزمن الرحمات في رواية في صحيح مسلم ولا تذهبن الشحناء والتحاسد والبغضاء وفي رواية في الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال ويهلك الله الملل كلها في عهده أي في عهد عيسى إلا الإسلام ويقتل الله الدجالة ويأجوج ومأجوج قال وتنزل الأمنة في الأرض وتنزل الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم لذا تمنى النبي العيش في زمن المسيح صلى الله عليه وعلى المسيح طوبى لعيش بعد المسيح طوبى لعيش بعد المسيح طوبى لعيش بعد المسيح, لعيش بعد المسيح وهكذا أيها الأفاضل ينجي الله تبارك وتعالى الأرض والموحدين في الأرض من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة يأجوجة ومأجوج وهنا تنعم الأرض وتعيش حالة لم تعيشها في تاريخها كله ينزل الله البركة من السماء ويخرج الله البركة من الأرض وتطهر القلوب من الشحناء والتباغض والتحاسد وتنزل الأمنة في الأرض بفضل الله تبارك وتعالى حتى يرسل الله عز وجل ريحا باردة فتقبض بفضله وتقديره أرواح المؤمنين على وجه الأرض ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة فهم الذين يشهدون الخسوف التي سأتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا أيها الأفاضل أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعى به أجاب أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان اللهم لا تفضحن بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا اللهم لا تفضحنا بخفي ما طلعت عليه من أسرارنا اللهم لا تفضحنا بخفي ما طلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا واجزعنا نبينا خير الجزاء واحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأختم الحلقة لهذا الحديث الجميل لأبشركم أيها الأفاضل اللاحقون بالسابقين من أصحاب سيد النبيين فلقد زار النبي يوما المقبرة والحديث الصحيحين فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون ثم قال وددت أن لو قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي أما إخواننا الذين لم يأتوا بعد فنحن إخوان المصطفى الذين لم يأتوا بعد قالوا وكيف تعرف من, من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل من بهم يعني شديدة السواد ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فكذلك أعرفهم يوم القيامة يأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض اللهم عنا نبينا خيرا واجمعنا به في الفردوس الأعلى أنت ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته